قارئنا هذا الصباح فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبدالعزيز الصياد أعوذ الله من الشيطان الرجيم cladگرro <تصفيق> of فَاصْبِرْ إِنَّ من اللَّهِ وَذِى لَنَمَا سَدَ كَوْن وَكَمِ مِنْ قَرْيَةٍ أَذِلَّكَ لَا سُنَابَيَاتًا فجاء هذا سُنَابَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ <تصفيق> كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فما كان دعواهم سُنَاءَ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا سُنَّةً بَعْدِ لا نقص ولا Allah'ın olduur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> نير ما بثت قرونا لقد خلفناكم كن مصورنا فبصرنا فتم ما كل ما في الملائكه بدون اذن اب cordial labu il la eebe sala me ya Your third for me. وكال مستقيمة رملا It's not من يُبدِي لَهُم مَّا مَرَّ By your baby, my si opo ku ok kwe nazo ko na Would <laughs> be. Quan in mm -hmm. Oh Amen. Uh -huh. ò pa di mo pa na wo ta do